111. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن نُورَهُ نوره ولو كره الكافرون 112. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون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 والذين يَكْنِزُونَ الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنورهم وظهورهم